أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل مهدثة بضعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات مؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قفنا في منزلة التذكر عند الدرجة الثالثة أو البناء الثالث من أبنيات التذكر قلنا منزلة التذكر أبنيتها أبنيات التذكر ثلاثة الاولى الانتفاع بالعظة والثانية الاستبصار بالعبرة والثالثة جانيو ثمرة الفكر وهذه منزلة من أهم المنازل منزلة التذكر والتفكر هذه من أهم المنازل لأنه لا ينزلها إلا من ينيب كما قال تعالى يتذكر إلا من ينيب إلى آخر ما ذكرنا في بداية الكلام على المنزلة والإنابة هذه لا ينزلها إلا التائبون كذلك والتوبة محفوفة بالمحاسبة قبلها وبعدها فهذه ترتيب تلك المنازل هذه السلسلة على هذا النحو لذلك فذكرنا أن هذه المنزلة من أهم المنازل التي تدخل بنا بعد ذلك إلى ذقية المنازل لأن الله تعالى قد بيّن لنا أنه ما يتذكر إلا من ينيب في نفس الوقت تكلم القرآن الكريم على هذا المعنى وهو معنى التذكر قال إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب هذه الدرجة العالية التي بيّن الله تعالى وقد ذكرنا صفات أهلها وهي من أهم الصفات التي نبغي مراجعتها فقد شرحنا في الخطبة خطبة أولي الألباب وذكرنا هذه المعاني المهم قلنا أول المنزلة وهي الانتفاع بالعظة ولا ينتفع بالعظة إلا بثلاثة أشياء بشدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الوعى وتذكر الوعد والوعيد وعد ذلك ذكرنا الاستبصار بالعبرة لا يعتبر هذا الاعتبار الذي مدح الله تعالى أهله إلا بثلاثة أشياء بحياة العقل ومعرفة الأيام والسلامة من الأفراد من لم يستمع إلى ذين معاني يجب أن يستمع إليها ليفهم موقفه من هذه المنزلة وليحاول جاهدا بالاستعانة بالله تعالى أن يتحقق بأذين المنازل ليبدأ السير إلى الله تعالى الثالثة جاني ثمرة الفكرة وقلنا تجتنى ثمرة الفكرة وهذه من أهم أبنية التذكر وقلنا لابد أن يقيس المرء نفسه عليها من لم يزل نفسه بهذه الثلاثة الآتية في صموة الفكرة لن يتفكر ولن يتذكر ولن يطعز وبالتالي لم ينزل لا إنابة ولا توبة لأنه إنما تذكر ويتفكر فذا يكون التذكر والتفكر عائدا عليه بالتوبة والإنابة والمحاسبة فإذا معاد بالتوبة والإنابة المحاسبة دخل ما تذكر التذكر مرة أخرى على حال أحسن مما كان وهكذا تتحسن أحواله مع الله تعالى لذلك قال في ثمرة الفكرة وهي من أهم كما ذكرنا الأبنية في التذكر قال وإنما تجتنا ثمرة الفكرة تتحصل يحصل المرء ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء بقصر الأمل في الدنيا يعني وبالتأمل في القرآن الكريم والثالثة وهي ما كنا بدأنا فيه وبتجنب مفسدات القلب الخمسة وهذه الثلاثة من أهم الأمور في سير السيرين إلى الله تعالى قصر الأمل والتأمل في القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة وقسر الأمل وتكلمنا عليها والتأمل في القرآن وتكلمنا عليه ولذلك هذا درس الماضي بالذات من أهم الدروس التي من لم يسمعها يجب أن يسمعها ومن سمعها ينبغي أن يعيد سماعها مرة أخرى ومفسدات القلب الخمسة قلنا هي والشيخ قال تجتنى ثمرة الفكرة عشان كلام الشيخ المتن نفسه يقول تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء قصر الأمن والتأمل في القرآن وقلة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمن هذه الخمسة خمسة دي اللي هي ملخصة كما ذكرنا التعلق بغير الله تعالى والتمني وكسرة الخلطة والطعام والشراب كسرة الطعام والشراب يعني وكسرة النوم هذه الخمسة كافية لموت القلب وتكلمنا في المرات الماضية في آخر ما تكلمنا على التي الخلطة هذه الأولى التي تكلمنا عليها ونستكمل هذه الليلة بقية المفسدات على ما يقدر المولى الكريم سبحانه وتعالى المفسد الثاني هو من مفسدات القلب كما عنوان له الامام القائم ولا الكاتب هذا بركوبه بحر التمني يعني نقرأ كده منفسر كلام الامام عشان نفهم التمني التمني يعني الحالة يعني الحاله كده الحاله اللي احنا فيها هي دي مفسد من مفسدات القلب الحاله التي نعيها نحن اهل الايمان او اهل الايمان وهي حاله التمني التمني يعني ايه يعني واحد هايت كده مثلا يبقى وزير يبقى مثلا ملك يبقى رئيس جمهوريه امنياته ان هو يتجوز فلانه الفلانيه امنياته ان يتجوز ثلاثه اربعه امنياته ان يحصل مال كذا وكذا وقاعد مشغول في هذه الامنيات البطيلة مثلا أنه يبقى شيء يحصل شيء كما تعزكم الإمام هذا مختصر كذا أنه يععد بمني نفسه بقى بالدنيا والجاه والمنصب والنساء والمال والسفر والبيوت والمزارع واني يكون عنده كذا ونفسه في حاجات كده وحصلها وينام وكنه حصل هذه الأمور وقعد يتلزز بها وفجأة يصحى إلى نفسه على رأي ابن القيم إلى يده والحصير الحصير يده ولا كان فيه حاجة هو عمل يتمنى فيها ولا شيء هذا من أهم ومن أعظم مفسدات القلب الأحسن منها بقى شوية تمني بس ما بيجيبش يعني إلا أن يصحبه عمل ويصحبه ليصالحه وهو تمني الخير المهمة أن نكلم على كلام القيام حصلت في الاول اللي احنا فيه اللي احنا بنقوله ده ان هو احنا عايزين, عايزين في الأمنيات حتى في امنيات الاخره يقول لك ان شاء الله يبقى بكره كويس وان شاء الله يعمل منهج وان شاء الله بكره يصوم وان شاء الله بكره يصلي وان شاء الله بكره يحفظ ان شاء الله ويتمنى ان هو يبقى حاجه بغير عمل وده اسمه غرور وباطل كما يسميه العلماء ما اسمه هذا كده يقول ركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له يعني هذا التمني ساحل اللي بيغرأ فيه ما بيطلع يعني اللي عاد في الأمنيات بتاعته دي في الدنيا مثلا أنه عمال يتمنى كذا ويتمنى كذا وقعد فيها ولقى نفسه بيتلزز بهذه الأمان وحصلها في المنام وفي اليقظة وكذا وفجأة لقى نفسه معه وش حاجة توصد لقيه يتصل بهذه الأمنيات ماشي معاها فترة طويلة يعني وغالبا ما تعل عليه قلبه وزهنه لا تنفك عنه صح والله غالط هذا من مفسدات القلب كما ذكر الشيخ وهو البحر يقول الشيخ وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم المفلسون من العمل الصالحة يعني المفلسون من النواة الصالحة المفلسون من الاقبال على الله تعالى القيام بحقوقه والتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشغلتهم هم الأخرة وأحزانهم شغلتهم على أحوالهم التي فيها وشغلتهم كذلك تلك الأحوال من سرعة السير إلى الله تعالى والرحيل والموت والحساب ومن فيها هؤلاء إذا لم تشغلهم ذلك شغلتهم هذه الأمنيات لذلك يقول هي بضاعة المفليس المفلسين بضاعتهم الأمان المفلسون من الأعمال الصالحة كما ذكرنا يقول إن المنى رأس أموال المفليس المفلسون يعني وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان هو عمان شادت فعز الكلام شوية لأن هذه الأمان فعلا تضيع القلب وتنسي الإنسان الرب والزكر وتوقعه في الغفلة الطويلة خاصة وانها أماني ليست لله تعالى كما سيزكد يقول هنا وهي هذه الأمان بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليست لا همة هذه النفس الملهش همة هذه النفوس التي نعاني منها اليوم نفوسنا يقول ليس لا همة تنال بها الحقائق الخارجية فتعوضت بها عن بالأمان الزهنية هي مش لا يتعمل حاجة في حياتها فأعدت تعمل حاجة في ذهنها يعني في قلبها دمعناها ليقرأ الكلام يقول هي همة تنالوا بها الحقائق ليس لو همة تنالوا الحقائق الخارجية فاعتاضت عنها بالأمان الذهنية وكل بحسب حالي كل صاحب أمنية بحسب حاله فانظر إلى هذه الأمان المتفرقة لترى نفسك في أي الأمنيات أنت السامة والمتكلم من متمني للقدرة والسلطان نعزبها قاوي وقادر ويتسلطا على عباد الله مثلا كده وعاوز يبقى ويوصل ويعمل كذا وكذا, وكذا. عمال يفتكر نفسه بقى لما هيوصل هيعمل ايه و هيسوي ايه و هيقوم بايه و هيجوز ايه و هيستهل على ايه كلام كده من اللي بيقوله ده وبعدين يقول وللضرب في الارض وللتطواف في الولدان وهذه امنياته وان يضربها في الارض وان يطوف في الولدان وان يفعل وان يفعل لما لدنيا لما يريد وان يحصل وعمل بقى يقول هاي سفر فين وهيعمل ايه وحيرتب ايه زي الراجل اللي كان نايم وهيقول لك هاي انا عندي مش عارف فرخة وحاتبيض بيضة وحالم البيض وبعدين البيض هيفعز وحيطلع بعد كده هشتري بيه معزة والمعزة مش عارف ايه هشتري ايه بعدين في الاخر هو حاطة البيض على رأيه ادراعه بعدين يقول لك بقى حشيري بقى حتة الارض اللي جنبه فلان دي وبعدين فلان هيتخنق معايا عشان الميا وبعدين انا اهوم ماسك العصاة ضربه بها على دماغه ومكسره بقى البيض واحد متفقش فيش كله حد فيه المسل ده لانه مش عايز افصل قوي يعني في النوكات عشان انا عياني النهاردة ما كنتش جاي إنما قلت أن يجي رجاء أي ضعوة من, من الإخوة الصالحين يتفك به على يشوية من عند الله تعالى يقول والتطوف في البلدان أو للأموال والأثمان أو للنسوان والمردان يعني واحد أمنياته بها النساء والمردان ومعرفش كلام الذي هو بولوده فيتمثل المتمنى كما يقول أبو المتمني هنا صورة مطلوبة تمثلها في الذهن وقد فاز بوصولها وتحققها يهني والتذى بالزفر بها وأعد بها يعمل بها كذا ويشوي كذا ويعمل كذا وكذا, وكذا وكذا بينما هو على هذا الحال الذي يتلزز فيه في ذهنه وقلبه وعقله بهذه المناظر استيقظ من هذه الأحلام الأمنيات إذا ويده هو الحصير كما يقول من القريم يعني إيده الأرض ما فيش حاجة ألاك لم يحصل شيء إلا هذه الأمنيات الكاذبة التي تخرب القلب والتي تكه في مزيد الغفلة والتي تخرجه عما خلق قلبه وزهنه وعقله له من معرفة الرب والتفكر في أسمائه وصفاته وفي ألائه وأفعاله وفي مهاشه ومعاده وآخرته وإقباله على الله تعالى يقول صاحب الهم العالية بقى له أمان أخر حائمة هذه الأمان حول العلم والإيمان والعمل الذي يقربه إلى الله تعالى ويدنيه من جواره سبحانه وتعالى أهل الإيمان يتميزون بأمنيات الحسنة إن, أن أمنياته إنما هي متعلقة بالعلم النافع والعمل الصالح وما يقربه إلى الله وما يدنيه من جواره سبحانه وتعالى وأن يأخذ بيده إلى الله جل وعلا يعني أمنيته أن كيف يكون من أهل الله تعالى وأصحاب الولايات أصحاب ولاية الله تعالى لهم يعني أن يكون أقرب مجلسا وأن يكون أقرب منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حتى لو لم تتحصل فيكفيه الني الصالحة الصادقة لذلك يقول إمام القيم فأمني هذا إيمان ونور وحكمة وأمني أولئك خدع وغرور وباطل وقد بدح النبي صاحب الأمنيات بها الصادقة بدح النبي صلى الله عليه وسلم متمني الخير وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجل فاعله كأجل فاعل الخير يعني كالقائل لو أن لي مال فلان أو لو أن لي مالا كمال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان فهما في الأجر سواء ينفق في لله تعالى وكذا وكذا ونيته صادقة فعلا يريد ربه سبحانه وتعالى أنه لو حصل ذلك كان في هذا الحال الذي كان فيه صاحب هذه المنزلة الله تعالى يقول فينفق ماله هذا فيما يرضي ربه ويصل فيه رحمه ويخرج منه حقه وقال هو هما في الأجل سواء صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك تمنى حاجات كثيرة منها في حاجات الوداء تمنى أن لو كان قد تمتع وحل ولم يسق الهدس صلى الله عليه كان قد قرن فاعطاه الله تعالى ثواب حزين الامرين معا الله عليه وسلم وتمنى أن يقتل في سبيل سبحانه وتعالى ثم يموت ثم يقتل ثم يموت ثم يقتل صلى الله عليه وسلم طبعا مفيش حد بيتمنى كده كل اللي بيتمناه الامنيات اللي انتم عارفينها اللي كل واحد عارفها كويس قوي من نفسه مش عارف يتمنى ايه الكلام بتاع التعليميات كل واحد عرف هذه الأمنيات المهم إن هو يعرف هذا المعنى الذي نتكلم عليه وهو أن هذه الأمنيات خراب قلبه وهي بضعة المفلسين كما ذكر وأن قلبه لن يستقيم إلى الله تعالى ولن يسير إليه بهذه الأمنيات والسؤال كيف يمتنع المر إذن عن هذه الأمنيات وهذه لو تذكرون فذكرناها في طرق الاستقامة و ومسألة موضوع الاستقامة هذا موضوع مهم لما اسمعش في موضوع الاستقامة لابد ان يراجعه سواء كانت في الدروس او في الخطب واخوانا طبعا بيسمعوا كلامنا انا بأزن دلوقتي مش بأزن في ملتا مش عارف في حيطة ما بيصلوش فيها مش عارف اسمها ايه دلوقتي اللي انا بأزن فيها ان ملتا دلوقتي بقى فيها ناس بتصلي فبيأزنوا يلاقوا ناس تصلي كانوا زمن يقول بيأزن في ملتا ليه لانه بيأ وهنا بأزم في ملتا القديمة ماذا كده؟ يراجع هذه المسألة في الاستقامة اللي يقول بقى طيب وانا وطعب عدباء هذه الامنيات وهذه الأفكار كل هذه سواء كان في درس الاستقامة او في درس الهاجس لو حد يفتكر وكيف يدفع الهاجس عن نفسه وبعدين يبقى خاطر وبعدين يبقى عزم كيف يدفع هذه الهواجس بأي أمثلة كثيرة قد دربناها أو بأمور كثيرة معنى صح قد دربناها في هذه المسائل أولها الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثانيا أن يعلم نظر الله تعالى إلى قلبه الله تعالى نظن إلى قلبه وعدين الحياء من الله تعالى أن يطلع عليه وهو على هذا الحال وعدين الخوف من سقوطه من عين الله تعالى ربنا يوصل قلبه هذا قد خلق لمعرفة الله تعالى وتوحيده ومحبته جل وعلا والإيمان به ولابد أن يشرق بهذه المعاني يشرق بمحبة الله وبالإيمان وبالتوفيد وبمعرفة الرب سبحانه وتعالى فيظهر في قلبي حينئذ الخوف والرجاء والرضى واليقين والتوكل والثقة بالله تعالى والخشية والإشفاق والخشوع والتواضع والانكسار وقصر الأمل إلى آخر أزيل المعاني الحسنة التي تأخذ به إلى طريق الولاية ذكرنا في هذه الأمور عشرة أمور للاستقامة القلب من أزيل المعاني لا هدى من أن يراجعها والأمر الثاني في الاستقامة قد ذكرناه كذلك وهو صدق التأهب للقاء الله تعالى اللي مش حيصدق التأهب ومتأهب للقاء الله تعالى في أي لحظة هو اللي ألبه جمي كذا لأنه مش على باله أن يلاقي الله تعالى على هذا الحال الذي هو فيه بل المتأهب للقاء الله جل وعلا له حال آخر من الخوف والإقبال وهذا التوبة مما هو فيه حتى يسارع إلى الله حتى إن لقي الله تعالى لقياه تائبا قد خرج مزنوب المعاصي متخففا مما هو فيه مستقيما على طاعة الله تعالى ومحبته وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم المفسد الثالث من مفسدات القلب وهو تعلق بغير الله تبارك وتعالى تعلق الله تبارك وتعالى وهو كما يقول الامام القيم وهذا اعظم مفسداته على الإطلاق اعظم مفسدات القلب والمساله التي نعيش فيها نحن الآن كذلك يعني مثلا الجالسون يعني السامعون والغافلون عن السماع قاعدين يتفرجوا عليا تلك الأحوال التي نحيها وهي التعلق بغير الله تعالى تعلق بغير الله نذكر كلامة ونفصله قليلا يقول فليس على عليه أضر من ذلك يعني ليس على القلب أضر من التعلق بغير الله تعالى في أي شيء يقوله ليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته من. وليس له ما يقطع سعادته مثل التعلق بغير الله تعالى ويقطعه عن مصالح إذا تعلق بغير الله وكله الله تعالى إلى ما تعلق به تعلق بصاحب جاه وكله الله إليه أوزي من قبلي تعلق بعلمه وقدرته أصيبها من سببها تعلق بصاحب مال أصيبها بسببه زي ما هيقول الشيخ كده تبصت لك بتتعلق بواحد يصبح ميت يصبح يقول لك معرفك يصبح يقول لك معيش فلوس يحصل لك أي مشكلة تقول إيه إن شاء الله فلان اللي هيعملها فلان اللي هيسويها فلان اللي هيقوم بها لا لا لو حصل حاجة إن شاء الله هروح لفلان وهو هيقضي عزم الموضوع يا ربنا سبحانه وتعالى يبين ان هذا التعلق هو شركاء متشاكسون الذين يتعلق بهم الرب الا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله والاكثرون لا يعلمون لذلك يقول هو وكله الله تعالى الى ما تعلق به يعني وكله الله تعالى الى ما تعلق به فخذل من طريقي وانقلب عليه رضاه إلى صخط ومحبته إلى عداوة وعطاؤه إلى من وخذ له من جهته ما يتعلق به الخزلان المبين وهذه تجدوها ملحوظة في أحوالنا كثيرا يقول لك أنها مش عفها عمل إن شاء الله بكرة يوم ما يعرفش يعني هروح لي من بكرة يروح ما يعرفش يروح ولو رحمة قضيش المصلحة وكما يقول إمام القيم وفاته تحصيل مقصوده من الله تعالى مش فاته تحصيله من الدنيا بس التي أو الأمر الذي يريد أن يقضيه أو ما يريد أن يحصله أو ما يريد أن يقوم به لا فاته ذلك ثم في نفس الوقت فاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره لأنه لو تعلق بالله قضى له ذلك أعطاه ما يريد سبحانه وتعالى أو لو لم يعطيه ما يريد في الحال فإن الله جل وعلا يكفيه يعني من الله أنه قد تعلق بربه لم يتعلق بالبشر الزائل كما قال تعالى فتوكل على الحي الذي لا يموت مش حيبقوا مؤمنين ولا هيمشوا في سيرة ربنا وهم متعلقون بأحد لهم متعلقون بعلمهم ولا بقواتهم ولا بصحتهم ولا بمالهم ولا بإخوانهم ولا بأبائهم ولا بجعهم ولا بسلطانهم ولا بشيء في الدنيا كل ذلك هو يسمى أنه متعلق بالزائل وغركنا إليه فوكله الله تعالى إليه وكله إليه يعني وكله إلى الزائل وكله إلى الميت الذي لا يقوم بأمره لذلك يأتيه من بابه با الخوف ويأتيه النقصان ويأتيه الخزلاء فلا يحصل مقصوده هنا ولا يحصل مقصوده من الله تعالى لذلك يقول الشيخ وفيته تحصيل, تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله حصل ولا إلى ما أمله مما تعلق به وصل لا وصل إلى ما تعلق به ولا كما يقول حصل على نصيبه من الله تعالى ما سبب شقائل الخلق الذي نحن فيه وذلك قال تعالى في الكفرة لتنسحب هذه الايات في بعض معانيها أو في المعاني المتعلقة بالمؤمنين فيها يقول المولى سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كما يتخذ المؤمنون أو ناس والأصحاب السلطان واللجاء حتى تعزز به حتى أغدأ له حاجته وحتى يقوم به كذا وكذا قال المولى سبحانه وتعالى كالسيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد لا أتيك إذن هذا الخزلان إلا من ناحية ما أملت في غير الله تعالى وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم أجند محضرون فأعظم الناس خزلان من تعلق بغير الله تعالى فإنما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به وهو معرض للزوال والفوات ومثل المتعلق بغير الله تعالى كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت وهي عوهن البيوت كما ذكر الله تعالى وبالجملة فاساس الشرك وقاعدته هو ذا المشكلة أن هذا باب من أبواب الشرك بالله تعالى اليقين في غير الله تعالى التوكل على غير الله تعالى النظر إلى الأسباب كل ذلك الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن أن يكون قلبه فيه من يشركه فيما تفرد به الله سبحانه وتعالى بالقوة والقدرة جل وعلا والعلم والإحاطة وأنه سبحانه وتعالى كما يقول هو الذي يفرج كرب المكروهين وذكر ذلك في آيات كثيرة نحن نتكلم سريعا كان يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه مثلا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله قليلا ما تذكرون ومثل وبالجملة فأساس الشرك وقاعدة التي بني عليها هي التعلق بغير الله تعالى هي سكة الشرك بغير الله تعالى ولصاحبه الذنب والخزلان في الدنيا الأخيرة كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الناس كما يكون مذموما أي لا حامد لك مخذولا لا ناصر لك لماذا قال إذ قد يكون بعض الناس مكهورا محمودا كالذي قهر بباطل أنت عندك مذموما مخذولا يبدأ محمودا ولكنه غيره منصور فيكون مذموما فيكون مقهورا محمودا وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر وتسلط بالباطل فكان منصورا ولكنه, ولكنه مذموما ولكنه مذموم وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق وهو وهو فهو محمود وهو منصور والمشرك المتعلق بالله تعالى هو أسوأهم وأرزلهم فهو مزموم مفزول ووضح التقسيم المفشد الرابع والمهم هذه المسألة يقعد بقى الواحد بعد الدرس كده يفكر فيها يفكر في قضية الأمان بتاعة الكاذبة اللي هو فيها وكيف يتخلص منها بالحياء من الله تعالى وإدامة الزكر والمهابئة لله تعالى والإجلال له والخوف من أن يسقط من عين الله ربنا يبص عليه كده إليه في الحوال السيئة هذه فأسقط من عينه وراح بقى وانتهى وكما ترون الأحوال التي نكون فيها المفسد الرابع من مفسدات القلب هو الطعام الشراب من أشد المفسدات ولذلك كان من أعظم المهلكات التي ذكرناها في المهلكات العشرة وهي شدة الشرح للطعام والوقاع إلى آخر العشر التي ذكرنا إن شاء الله سوف نذكرها بالتفصيل بعد ذلك في دروس التزكية لنحاول أن نجاهد أو أن نرى كيف يجاهد المرض نفسه عليها يقول هنا الشيخ المفسد الرابع هو الطعام وهو كما يقول والمفسد له أي المفسد للقلب من الطعام نوعين أحدهما ما يفسده لعينه وذاته يعني الطعام ذاته هو مفسد هو فاسد كالمحرمات وهي نوعين محرمات لحق الله تعالى كالميت والدم ولحم الخنزير وذناب من السباع والمخلب من الطير ومحرمات لحق العباد كالمسخوق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه إما قهرا وإما حياء أو تذمما هذا المفسد الأول إيه؟ أن يكون الطعام هو في نفسه في ذاته محرم وهو نوعان كما ذكرنا المحرم لحق الله والمحرم لحق الناس والثاني والمفسد الثاني لا يفسده بقدره المفسد الأول بعينه كده حرام هيدخل للعلب هيفسده هيفسده يبقى ما كان الحق إلا كالميت والخنزل وغيرها مما حرم الله ومما حرم في الغصب والسارقة والمنهوبة وما أخذ بغير رضا صاحبي وحياة أو قهرا الثاني ما يفسد بقدره يعني تعدى حده فيه كالإسراف في الحلال والشبع المفرط فإنه يسقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يلصر بها يعني شرع الطعام يشغل المرء بمؤنة الأكل حتى إذا أكل يعني عنده شغلين هو الشغل الأول أن يحاول أن يصفر بالطعام والشراب اللي هو عايز الشيء الذي يوده ويطلبه ويشتهيه وتميل إليه نفسه ثم إذا حصله وامتلأ منه انشغل بعد ذلك بكيفية أن يصرفه ذلك يقول فإذا ظفر بها شغله بمزوالة تصرفها ووقاية ضررها والتأذي بثقلها هذا الأمر الأول والأمر الثاني وقوى أي هذا الطعام الزائد الحد قوى عليه موارد الشهوة وطرق مجاري الشيطان ووسع هذه المجاري سعادة من قيمول وطرق مجارية الشيطان ووسعها فإنه يجري أي الشيطان يجري من ابن آدم وجوى الدم فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه والشبع يطرقها ويوسعها يوسع هذه المجاري من مجاري الشيطان كلما جل الشيطان في دم المرء شغله بكل ما تعلمون من هذه المصائب والأفات وكلما ازدادت بطنة المرء وطعامه وشرابه كلما قام لم يكن إلى خير وإنما قام إلى الشهوات وإلى قضاء وطره وإلى المرء وإلى كذا وكذا مما يعلمه الخلق في ذلك لذلك يقول ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا وفي الحديث المشهور ما ملع آدمي وعاء شاغا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والباحثون يبحثون عن هذه الثلاثة في أنفسه إن شاء الله وطعالى ليروا ذلك وليبدأوا الاستعانة بالله في مجاهدة النفس على مثلها ولا يظنوا أنه بكثرة الطعام والشراب يكون له حال حسن في الدنيا بل على العكس ويحكى أن إبليس لعنه الله عرض ليحيا بن زكريا عليه السلام, عليهم السلام فقال الله يحيا هل نلت مني شيئا قط قال لا إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك قال يحيى لله علي ألا أشبع من طعام أبدا فقال إبليس وأنا لله علي ألا أنصح آدميا أبدا هذه قصة أني بتتأل كده فضل ما جالس إنما لا إبليس ولا غير إبليس له على يحيى عليه السلام له عليه سبيل ليس له عليه سبيل أبدا فهو معصوم منه عليه السلام والأنبياء معصومون من الشيطان عدت من ابن القيم وخلاص المفسد الخامس كثرة النوم هذا المفسد الخامس من مفسدات القلب أود من إشارة إليه أيضا والإشارة إلى الممدوح والمذموم من النوم وما ينبغي أن يكون المرء عليه أو أن يجاهد نفسه للوصول إليه كسرة النوم يقول فإن كسرة النوم يميت القلب ويسقل البدن ويضيع الوقت ويرث كسرة الغفل والكسل ما تحفظ من دول كذا؟ يميت القلب ويسقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسر ومنه أي من النوم من المكروه جدا ومنه الضار غير النافع للبدن وننتقل إلى النفع الأول ثم نذكر المكروه على ترتيب من القيم رحمه الله وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه وأزيحة اللي الأطباء يقولوها دلوقتي أن أنفع النوم ما كنت محتاجا إليه عند شدة الحاجة هذا النوم تنام تستريح وهذه اللي كان يقول الصالحين عليها زمان أنه يقول لي أنه لا ينام إلا غلبة ولا يأكل إلا جوعا أنه يبع خالص يأكل وإذا أكل لا يشبع ثلث لطعامي فقط وإذا اشتد به النوم نام فإن قام لم ينم بعدها وإنما بدأ في سيره إلى الله تعالى وكان حين ينام هذه النوم التي اشتدت الحاجة إليها إنما ينامها ليستيقظ لله تعالى فتكون عونا له على الطاعة ويكون هذا النوم كذلك طاعة لله تعالى اللي جدعب يعرف عن كده يعرف إيه ينام عند الحاجة بس إنما نتكلم على ما ينبغي أنفع ما كان عند شدة الحاجة إليه ونوم أول الليل أحمد أنفع من آخره ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكاثر ضاره يعني نوم أول الليل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ده أنفع إنما ليس إذا أنفع النوم كان عند شدة الحاجة هذه الأولى ونوم بعد نصف الليل والثلث والسدس كما يقول هذا النوع أنفع من آخره يعني هذا النوع الذي ينبغي أن يكون عليه المرض. إنما لو ازدادت درجته عن هذه المنزلة فإنه ينام عند شدة الحاجة فقط كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله كما كان حلول مشرف أنه كان يقوم حتى نقول لا ينام عشان كده ربنا قال له قوم الليلة إلا قليلة نصفه أو نقص منه قليلة أو زد عليه. رتل القرآن ترتيل ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه يعني كانه يقول النوم بعد الصبح كما سيذكره بعد صلاة الصبح مكروه عند القوم. كما أن النوم قبل المغرب كذلك مكروه عندهم كذلك للسائرين إلى الله تعالى والأشد كراء طبعا وشرعا بين المغرب والأشاء يقول الشيخة ومن المكروه عندهم النوم بعد صلاة الصبح وطلع الشمس فإنه وقت غنيمة هذا وقت غنيمة لأهل الإيمان السائرين يقول للسالكين إلى الله تعالى والسير ذلك الوقت عند السالكين له مزيات عظيمة حتى لو ساروا طوال ليلهم إلى الله تعالى لم يسمحوا لأنفسهم بالقعود عن السير في هذه الساعة بين صلاة الفجر وشروق الشمس ذلك الوقت حتى تطلع الشمس فإنه أي هذا الوقت المشرف أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم التي يقسمها الرب سبحانه وتعالى من كل شيء أرزاق العادية للناس الأرزاق المادية يعني والأرزاق المعنوية وحلول وهو وقت حلول البركة ومنه ينشا النهار وينسحب حكم هذا الوقت على بقيه النهار فمن كان في وقته هذا في وقت الصبح هذا في سير حسن إلى الله انسحب هذا الحسن على بقيه يومه ومن أساء فيه اساء يومه فينبغي أن يكون نومها الا حينئذ الفتره دي نوم المضطر فقط اللي ملوش غير أن ينام وبالجملة فأعدل النوم أنفعه نوم نصف الليل الأول وصدوسه الأخير ونوم صدوسه الأخير وهو مقدار ثماني ساعات كان ده أيام البركة زمان للوقت ما فيه لساعات والأعزنون اللي يقدر يأسم وقته على أنه يتقلل كيف يستطيع من النوم ولكن لا إلى الحد الذي يخرجه إلى التعب أو المشاقة أو ظاهرة التي تجعله يتلف كما يقولون يتلف مخه ودمغه مش مركز ومش مركزه فاهم ومش فاهمه ومش آدره لا وإنما يقلل نومه إلى الدرجة التي لو تعد إليها لا ينتفعه بقلة النوم واضح كده؟ نسبة العزة الجاهد وشوف حدثها وشوف أخرثها لا بد أن تجاعد هذه المساعر التي ذكرنا كلها من أولا إلى آخرة الخلطة والنوم والطعام والشراب والأمان والتعلق بغير الله تعالى من لم يستجب لهذه المفسدات الخمسة من مفسدات القلب عليه العوض من العوض أو على الأقل أن يتمنى ذلك وأن يسير فيه وأن يستعين بالله أن يقويه وأن يأخذ بيده وأن يعينه على المجاهدة ومن النوم الذي لا ينفع أيضا الذي ذكرنا الآن وهو النوم أول الليل عقيبة غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وكان صلى الله عليه وسلم يكرهه فهو مكروه شرعا وطبعا وكما أن كسرة النوم نقولها للعلم أيضا وإن كانت هذه ليست موجودة عندنا أنا والحمد لله الناس كلها همها النوم مش همها تركه يقول وكما أن كسرة النوم مورسة لهذه الآفات فمدافعته وهجره يعني مدافعة النوم وهجره مورس الآفات أخرى عظام من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وكلام بقى ما تعرفهوش كانوا يقولوا زمان بتوع الطب القديم وهو جفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل طب الطب القديم كانوا يقولوا بقى الرطوبات والجفاف وحاجات كده هي متعلقة بأمور التي يستقيم بها البدن الجفاف ينفع فيه حاجة مثلا في الشتاء الرطوبة ينفع في الصيف حتى اعتدل المزاج كان كلاما قديما في الطب القديم ولا يزال أسره موجودا وصحيحا ويريس أمراضا مطلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معه وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به أخذ بحظه من مجمع الخير والله المستعان ما شكدا انتهينا عند هذه منزلة وهي منزلة تذكر وتفكر وهذه دروس الماضية هي منزلة منزلة الإنابة ومنزلة تذكر من لم يسمعها كما أكدنا زي طلبة كده الخيبين اللي هم تفوتوا المحاضرة يروح يدور عليها ويجري ويحاول ويجبها ويسمعها إنما يفوتوا الآخرة يبقى اللي فات مات ولا بيسأل في ربنا ولا بيسأل في أخريته ولا بيسأل في السؤال عند الله تعالى ولا بيسأل في رحيله وموته إلى الله وانتقاله إلى الله لا كل ذا يدل على هذه الحالة السيئة التي إن لم نخرج منها لم نخرج إلى السير إلى الله تعالى لا اصله زابطه الكون انا والله تعبان كده انا جاي رجاء بس دعوه صالحه ان ربنا يفك عليا شويه وطبعا انا لما اقول رجاء دعوه صالحه وما حدش لبياده ولا حاجه بردك بيتفرجوا عليا <تصفيق> واحد بيسأل بيقول لي سؤال, بيقول لي سؤال هل صاحب سيدنا عيسى للسماء رفع لانه لم يمت من العقيده من صاحب السؤال انت فيش بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم لو لو سمحتوا ولا حتى بسم الله الرحمن الرحيم تعد ربنا هل صعد على السماء المكذب بذلك كافر الله تعالى قال الله اللَّهُ إِلَيْهِ يبقى المكذب مكذب للقرآن كذب للقرآن كافر لا كلام الذي يكذب بشيء يكفر به يبقى من مسائل عقيد وفيها خلاف لا ما فيها خلاف الخلاف في نوع ما ترفع ولا رفع حي نفسه مش عارف سؤال واحده ولا حكم خروج افرازات صفراء وبيضاء وكدرة هي نجسه السؤال ده متعلق بالنساء بتستوجب الغسل ان تاخذ الملابس معصوبه ذلك وهي افرازات مستمره انا مش عارف هل الكدره بعد بعد الدوره الشهريه قال السؤال كده ولا دي امور مستمره على طول بغض النظر عن ال وضع النظر عن الحيض أو النفاس المهم إن كان يعني مع الحيض أو النفاس هي المفروض تستمر مع الحيض إذا الكدرة لا تختسل إلا أن ترى القصة البيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تختسل وتصلي إلا أن تبلوها خمسة عشر يوما فحينها تهتسل وتصلي وتكون هذه الأمور من, من أصحاب الأعزار تكون هذه السيدة من أصحاب الأعزار وهذه المرأة من أحصاب الأعزار وبالتالي تتوضأ لكل صلاة وتضع منذي الورق أو غيره في المكان ولا يهمها بعد ذلك شيء يعني وصخ من الحاضرين أن يدعو لابي وأخيه سيقومان بإجراء عمليات صعبة الله ما شفئه لا يغادر سقمه الله ما شفئه لا يغادر سقمه الله ما شفئه لا يغادر سقمه مرضان ومرضى المسلمين عرب العالمين واخرجهما سالمين وانمين عرب العالمين وهي يقول أهبرني شخص بأنه قد وقع في كبيرة من المعاصر فحشها فماذا يفعل ذا كل الافعال انه من فضلتكم الاجابه لازم تجاوبوا تبلغوا موغورب تجواب لو في دوله كان عيان على السؤال ده النهارده بس <تصفيق> الراي حال هذه المساله متعلقة بحقايي مساله فاحشه متعلقه بحقاي بحقي الله تعالى وحق من وقعت في حقها الفحشة من أهلها وأبيها وزوجها واخوها وغيرها وأخيها وغير ذاتك هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه ينبغي إذا مش ينبغي يجب أن يتوب من عزيز المعصية كما ستر الله تعالى عليه فيها أن يصر على نفسي وأن يتوب بينه وبين ربه توبة صادقة نصوحة وذلك اللي بيعمل عزيز الأمور مشاكل دي بالذات فأجدي يخشى أن يفعل بها فيها وهو يعني من إيه؟ من عقاب الله لمثل هذه الفواحش أن يعاقب الرب سبحانه وتعالى صاحبها بأن تفعل في أهله مثل هذه الفواحش لذلك يسارع بالتوبة هذا الأمر الأول والحق الثاني حق هؤلاء الناس الذين فعل فيهم هذا السوء أن يكسر الشفعية بقى متشددين في هذه المسألة شوية ويقول لك أن أي زنب من عزيز زنوب لازم تروح تستحل صحابه تقول لهم أنا فعلته ومعلشه سمحوني طبعا هذه المسألة ترتب عليها مفاسد كثيرة لذلك اختيار أهل العلم التعمير بن القيم وغيرهم من العلماء بقى الحنفية وغيره أنه ينبغي أن يكسر من الحسنات التي تمحوا هذه السيئات ويجهز هذه الحسنات للآخرة حتى يأخذها منهم لذلك يذهب في الآخر متعلقة حقوقهم به يقول له هذه الحقوق ليس سيئات حيأخذ الأول حسنات ليس سيئاتهم أنا أتكلم بالبلد حتى نستفهم هذه المعاني وتخاف على نفسها وعلى أهلها وبنتها ومهاتها من مثل هذه المصائب عصمنا الله تعالى جميعا من الوقوع فيها وغفر لنا والإخواننا وللمسلمين جميعا يا رب العالم يبقى مسرى بالتوبة والندم والإقلاع وأن يظهر بهذه التوبة النصوح لله تعالى الأعمال الصالحة المنبني عليها سواء من كسرة الصدقة من كسرة الصيام من كسرة الأعمال الذكر القرآن المفرط فيها من كل الأعمال أن يقوم بها وأن يستكثر منها ومرة أخرى يستكثر من العمال الصالحة لوفي هؤلاء الناس حقوقهم في الآخرة إلا أن يعفوا في الدنيا اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجيه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف وعافر عنا واجبر كسرنا وتولى امرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا واغننا مما يرضيك مالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين غثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ارفع مقتك واضبك عنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اقسم لنا من خشياتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغ نبي جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها من منا ولا مبلغ علمنا ولا يصلط علينا من لا يرحمنا رب العالمين اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعديه تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محظوما اللهم خذ بنا واجزينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا اليك اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا ارحم الرحيم ارحمنا فانت من الرحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير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 واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم انصر دينك وأرفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم وأكبتهم يا رب العالمين وبنغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا وفرج لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صلى على آل إبراهيم إنك حميد نسي